لو عيني بين صمتك والكلام واكتبيني سطر آخر تهملات ولو يزيد الشاك في حلمي وليل يجتمع نجل الهوى نور وظلام يا سنة الفضى على شفة عبير يا غلى عمرى على وجه الغرام يا فرح اشتاقنا وانتي بعيد يا وطن غنيتنا احلى السلام ما سرقني فيك غير الحب دور ومعطاني منك وقتي إلا مرام يلا نسهر ذوقي نور الجبين يلا نسكن بين نجمات وغمان لو يا حدود العاشقين وأسريني بين غمضاته يا